لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا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 آخرون فقد جاءوا بظلم وزور وقالوا أساطير الأول اكتتبها فهي لا عليه بكرته وأصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض Inne mukana vaffu, rahima me. Vaahi me lihätä, vaahi me lihätä, wa yamshi lihätä, vaahi me lihätä, vaahi me lihätä, vaahi me lihätä, إليه كنز أو تكون له جنة يحكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 Samirooletta, roiivu, roiivu, roiivu, roiivu, roiivu, من مكان بعيد سمعوا roiivu, roiivu, roiivu, roiivu, مكانا ضيقا وإذا منها ما كان ضيقا مقرنا ندعه هنالك صبورا لا تدع اليوم صبورا واحدا لا تدع اليوم صبورا واحدا ودع صبرا كثيرا قل اذالك خير أم جنة الخل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 وَيَوْمَ يَحْسُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا إذا من دونك من أولياء ولكن ما تعتم ولكن ما تعتم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبكم بما تقولون فما تستطيعون صرفوا ولا نصرا وما يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا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 يوم يرون الملائكة لابشرا يومئذ المجرمين ويقولون حجر محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عمل فجعلناه هباء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 وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم على يديه ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني تخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتاليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان للإنسان خذولا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 الذين يحسنون على أجوهم إلى جهنم أولئك شرُّم مكان أولئك شرُّم مكانَ وأضلوا سبيلَه ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دللا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 وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورٌ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سُجُدُ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً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 ريف ولم يقترو وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الهًا آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ, إلا من تاب وَآمَنَ وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم وما تبا وعمل صالح فإن هو يتوب إلى الله متى والذين لا يشهدون الزور وإذا مر باللغو مر كرامة والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صموا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبوا ويلقون